من تقول كيف مسح الرأس للمرأة في الوضوء إذا خلعت المرأة حجابها في الخلوة بين النساء من أجل التبرد هل تأتن في ذلك مسح المرأة لرأسها كان رجل كمسح الرجل لرأس تبدأ بمقدم رأسها وتنتهي إلى قفاة ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه ومن نسبة لخلع المرأة حجابها في الخلوة بين النساء إذا كانت لا تظهر مواضع الزينة بعد ذلك ك صدرها وكأبطيها أو كتفها كباقي المواضع مواضع الزينة فإذا كان اللباس ساترا فلا بأس بذلك بارك الله